بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا أيها وابدقوا الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخلقا لا زوجها بس لما رجالا كثيرا وإساءا واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رطيبا إن الله كان عليكم رطيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الغبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وعاتني كان ألوالا ولا تتبتروا غريتا بالطير ولا تأكلوا ألوالهم إلى ألوالهم إنه كان حوبا كبيرا إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خذتم أَلَّا تكتخوا في اليتامى فانكحوا ما لَكُمْ مِنَ من مَثْنَى مثلا وثلاث واربا وإن أَلَّا ألا تكتخوا في اليتامى فانكحوا ما فإن خبتم ألا تعبدوك واحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن ألا تعبدوك واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ألا تعولوا. ذلك لا <تصفيق> وآت النساء وَآتُوا النِّسَاءَ فَإِنْ طلن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَمَّرِيئًا فَإِنْ أُطِلَّنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هليئا مريئا ولا تؤسوا السفهاء التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقتوهم وقولوا لهم قولا معروفا وما شئت السباء امانته التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتقوهم وقولوا لهم قولا معروفا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنت منهم رشدا فارفعوا إليهم أموالهم أرسلوا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا إليهم ولا وبدارا أن يكبروا. وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَكُنْ بالمعروف وَمَن كَانَ غَنِيًّا وَمَن كَانَ فَقِيرًا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشردوا عليه وكفى بالله حسيبا, وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما خل منه أوكف للرجال نصيب مما كرف الوالدان والأطربون وللنساء نصيب مما كرف الوالدان والأطربون مما خلّنه أو كفر لطيبا, مفروضا لطيباً مفروضا وَإِذَا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وَإِذَا حَضَرَ القسمة وَالْيَتَامَى وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية بعافا خافوا عليهم فليستقوا الله وليقولوا قولا سجيدا قل الَّذِينَ ايها الذين لو سبقوا للخلق من ذريهم دعاءا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بكونهم نارا وسأكلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما كان لا ياكلون في بطوله نارا وسيخلون سعيرا نوطيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين للذكر مثل حظ الأمتين فإن كن لساء فوق نتيف فلهن تلتا ما ترس وإن كانت واحدة فلها النص ولأبويه لكل واحد منهما السرس مما ترك إن كان له ولد ولأبويه لكل مما تغت إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أدواه فلأمه الثلث فإن لم يكن له ولد وورثه أدواه فلأمه الثلث فإن لنرو كان له الصدس ايتنا السدس من ذا وصيه يوصي بها او وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا اير هو لا تدرون ايهم أقرب لكم نفعا من الله من الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكِنِ اسْتُحْقِقَ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّا مَنْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ مَا فإن كان لهم ولد فلكم مما تغص مما تغص من بعد وصيتي يوصين بها أودي برصية يوصين بها أوجيه وله النور مما تردتم إن لم يكن لكم ولد وله النور مما تردتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم وَلَدٌ تَرَوْنَهُ تَصْمُتُونَ مما تَرَوْنَ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ كَذَلِكَ تَصْمُتُونَ بِهَا أَوْ أنت تكون فيها أوجي، وإنت أو امرأة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منه السد. كنابة أو ازرأة ولو أهم أو أختي تلك الواحد منهم في من بعد وصية يوصى بها غير مضار بها وصية من, الله وصية من الله. والله عليم حن. علي علي تلك حدود الله. تلك ومن يطع الله ورسوله الجنة تجري تحتها فيها تجري تحتها الانهار خالدين فيها ومن يطع الله وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم. ومن يعطي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، الله تَخْشَعُ لَهُ الرُّوحُ هُنَا وَالْقَلْبُ يَخْشَعُ وَلَهُ عَذَابٌ وَالَّتِي يَشْهَدْنَ الْبَاحِثَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَتُشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَوْضَعَةً مِنْكُمْ قُلْ من نَشْهَدُ فَاحْتَجْتَ مِنْ سَكُوتِ التَّشْهِيدِ عَلَيْهِمْ تَحَرَّرْتَ فِي الْغُلُوتِ حَتَّى الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لهن سبيلا فإن فهنفقهن في البلوث حتى يتربى منها الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولدان يأتيانها منكم فآدوهما فإن تابا وأطلحا فأعرضوا عنهما وابدى لأحيانها منكم فأجوهماك إن كذا أطلح فأعرفوا عجوهما إن الله كان توابا رحيما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله، للذين يعملون السوء الجهالة، ثم يسوبون من قريب إنما التوبة على الله، للذين يعملون السوء الجهالة، ثم يسوبون من قريب ثم يتوبون, يتوب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما وكان الله قَرْيَةٍ حكيما آمَنَتْ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً وَلَوْ أَنَّهُمْ سَلِمُوا مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِمْ لَكَانَ خَيْرًا حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني الآن ولا الذين يبوتون وهم كفار حتى إِذَا خَضَعَ حَدِيثُ الْمَسْقُودِ إِنِّي سُبِّي يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تركوا النساء أكرهها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ولا تعطروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن لتاحجة مهنة وعاشرون بالمعروف وعاشرون بالمعروف فإن تلتموهن بعثا أن تسرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ten jest to nasze, to owszem wiele nowych i وإن أردتم استردان زوج مكان زوج وآتيتم إحضار النقل طارا فلا تأخذوا منه شيئا وإن أردتم استردان زوج مكان زوج قال تأخذوا منه شيئا أتأخذوا نروه هدانا مبينا أتأخذوا نروه هدانا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ولا تنكحوا ما نکح باباكم من النساء الا ما قد سلف ما, ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا كان ومقتا وساء سبيلا اُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّآتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخِ وَبَنَاتُ الْأُخِ اُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّآتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وعم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وأناتكم لكن أضعنكم وأخواتكم من الرضا وبنات الأخ أرضامكم وأقواتكم من الرضاعة وأقواتكم من الرضاعة وأمآت نسائكم وربائيكم التي في حدوركم وأقواتكم من الرضاعة وأمآتكم تكونوا دخلتم بهم وأباهمكم التي في حجوركم نسائكم التي اتدخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا عليكم وحلائن أبنائكم الذين من أصلابكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا دناح عليكم وحلائن وحلائل أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تجمعوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما والمحطنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم من النساء إلا ما ملكت أيمالكم كتاب الله عليكم وأعل لكم ما رأى ذلكم أن ترتغوا بأموالكم محصرين غير مسافحين وأعل لكم ما رأى ذلكم أن ترتغوا بأموالكم ويرى غير فما استمتعتم دين منهن فآتوهن أجورهن فريضة فما استمتعتم دين ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ولا عليكم فيما به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكما. لهم وكان علما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا ان الْمُؤْمِنَاتِ المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لن يستطع منكم قولاً أن ينفح المحصنات المؤنات فما ملكت أيمانكم فتآتكم والله اعلم بايمانكم, والله أعلم بإيمانكم. بعضكم من بعض بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أَهْلِهِنَّ وآتوهن أجورهن بالمعروف محطنات محطلات غير مسافحات ولا مستخدات أخدام فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَاعْلَمْ إِنَّنَا نُسْقِي مَا عَلَى الْمُقَنَّاتِ مِنَ الْعَذَابِ فجاء الصين فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَاعْلَمْ إِنَّنَا مَا عَلَى مِنَ الْعَذَابِ ذلك لمن خشي العلهنكم ذلك لمن خشي العلهنكم وان تصبر خير وان تصبر خير لكم والله غفور رحيم, والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قربكم ويتوب عليكم. يريد الذين من قبلكم ويتوب عليكم. والله عليم حكيم.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 تَعْتِهِ هَذِهِ تذيروا لَمْ عظيما يُرِيدُ الله أَنْ يُخْتَبَأَ عنكم يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا أيها الذين آمنوا لا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لا بالباطل إلا تجارة من تغاضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم, أنفسكم إن الله كان بكم رحيما, إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما وظلم نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على النوع يسيرا إن تجتنعوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم تنئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن سر عنكم تيهاتكم ونرخلكم غذقنا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما تسبوا والنساء نصيب مما تسبن. للرجال نصيب مما الله من فضله. فَاللَّهُ الْفَضْلُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ ذَلِكَ نَمَغَالِيًا مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِكُلِّ ما ترك وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَالَّذِينَ عَاهَدتَ إِنَّكُمْ فآتوهم, فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ان الله كان على كل شيء قدير الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم والحجاج قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما تكون من ازواجه الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وارحات قائتات حافظات للغيب لما حفظ الله والتي تخافون نسوذهن فعظوهن وهزروهن في المضاجع واضربوهن والتي تخافون نسوذهن فعظوهن فأعبروهن في المضعج واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن كبيلا ان أطعنكم, أطعنكم فلا تبغوا عليهن كبيلا إن الله كان عليا كبيرا إِنَّمَا الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا مِنْ حكما من مِنْ وحكما من أهلها إِصْلَاحًا يريدا إصلاحا يوسف الله بينهما. وجيكو فضل ما حكاما يمني من وحكاما يمني اهلي اهلي اهلي اهلي اهلي اهلي اهلي اهلي اهلي اهلي لا الله كان عين خديرة، الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احترما، وبالوالدين إحسانه وبدالقرباء القربى واليتامى والمساتين والجارب القربى والجارب القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنوب. والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما, وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويثبون ما آتاهم الله من فضله الذين ويكتبون ما آتهم الله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا والذين ينفقون أموالهم لآثَناتِ ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. والذين يُبِقون أموالهم لآثَناتِ يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وَمَن يكن الشَّيْطَانُ له قرينا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَن عليهم الشَّيْطَانُ لَهُ بالله فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وأنفقوا من ما رزقهم الله وما زال إنهم يعملون في الليل واليوم الآتي وأنتم مما ما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وكان الله ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي للذين اجرًا عظيمًا حسنة يباعثها ويؤتي للدني أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا من كل بشهيد وجئنا بك على أداء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعفروا وثول لو بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا يومئذ يود تجين كتر وعطر الرسول لن تتوى لن تغفر ولا يكتبون الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم فَإِذَا حَصَّتَ ما مَا ولا وَلَا إلا إِلَّا عَلَىٰ تَبِعِهِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّضَاءَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ من لفضيله النساء. أولى مسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أولى مسكم النساء فلم تجدوا ينموا قيدا قيدا فامتحوا بوجوهكم وأليكم إن الله كان عفوا غفورا إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالات ويريدون أن تظل السبيل ألم تر إلى الذين أوتوا والله اعلم باعدائكم والله وكفى بالله وليا وكفى بالله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله من الذين هادوا يحذفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعطنا. ويقولون سمعنا وعطينا واسمع غير مسمع وراينا لجن بألفنتين وطعما في الدين ويقولون سمعنا وعطينا واسمع غير مسمع وراينا لجن بألفنتين في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولو قالوا سنا وأطنا وسمعهم نكأن خنغلهم وأقوم ولات إلا نهم الله بكفرهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولات إلا الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلناه صدقا لما معكم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلناه صدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقم سودوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم بما نزلنا مصدقا لِمَا بما هزلنا ثم توجوها فنردها أو نلعنهم نلعنهم كما لعنا أصحاب أو نلعنهم كما لعنا أصحاب وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يَشَاءُ إِنَّ الله وَكَمْ مِنْ يَوْمٍ دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَشَأْ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَغْنَى إِثْمًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِثْمًا ألم تر إلى الذين يذكون أنفتهم, أنفتهم؟ بل لا يذكّي من يشاء ولا يظلمون فتيلا بل من يشاء ولا أمر كيف يستعون على الله الكذب وكفى به إسما مبينا أمر كيف على الله الكذب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجنة والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا شبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء من الذين آمنوا أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا لهم نصيب من الملقى إذا الناس كثيرا أم يحسدون الناس على ما أساءهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدر عن ومنهم من آمن إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا قُل رَّأَيْتُمْ انما الله كان عزيزا حكيما ان الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات من تجري من تحتها الأنهار غالدين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحيا الالم ام خدينا يا ابدا لهم فيها ازواج وطهره وندخلهم, وندخلهم ظلا ظليلا لهم فيها ظليلا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 تؤذل الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتوا بين الناس أن تحكموا بالعشر إن الله عما عم يعبكم به إن الله عما عم يعبكم إن الله كان سميعا بطيرا إن الله كان سميعا بطيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وَسَيُنْذِرُ مَنْ تَنذِرُ مِنْهُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَنَزَّلُ بِهِ الشَّهْرُ ذُو الْحُجِّ لِمَنْ دَخَلَهُ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ألم تر إلى الذين أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما يريدون يريدون أن يتحاسموا إلى الصاغوت وقد أن يذكروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يريدون أن وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن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 عنك فكيف إذا أصابتهم مطيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون فكيف إذا أصابتهم مطيبة بما قدمت أيديهم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يخلفون ثم جاءوك يخلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوبيقه ثم جاءوك يخلفون بالله إن أردنا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفتهم قولا بليغا كالذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرق عنهم وعزهم وكسهم في قولا وَمَا قولا زبيبا وما إِلَّا من رسول إلا ليطاع بإذن اللَّهِ وما أغتلنا من وسوله إلا نقعد بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ولو أنهم إذ ظلموا فاتغفر الله فاتغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله أسوابا رحيما فاتغفر الله لَهُمُ لوجد الله رحيما 114. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوك أن فتهم حرجا 115. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتلنا عليهم أم اقتلوا أنفسكم أو اخرزوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا كتلنا عليهم أم اقتلوا أنفسكم أو من دياركم لا فعلوه إلا قجل منهم ولو مَا فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولاديناهم صراطا مشتقيما ولاديناهم تَكِيْمَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عليهم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين اجعل الله عليهم من الذين وَالصَّالِحِينَ بهم والشهداء وحسن أولئك وحسن أولئك رفيفا ذلك الفضل من الله الفضل من اللَّهِ الفضل وكفى بالله عليما, وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا تبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا تبات أو انفروا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّلَ أَنْ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن قد لم أَنْ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ لم قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ علي إِذْ لم أكن معهم شهيدا فإن أصابت أكون صيبة قال قد أنعم الله ولئن أَصَابَكُمْ فضل من الله ليقولنك أَلَمْ لم تكن بينكم وبينه موجة يا ليتني كنت معهم ولئن أصابكم فضل من وردنكم وبينه مودة يا ليت ان كنت معهم ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما اي يقولن انك انستم دعنا فغنهم ما ودعتم يا ليسنكم تمتقون تسبغون بل يقاتل في سبيل الله الذين الحياه الدنيا بالاخره فمن يقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فتوف نؤتيه وَمَنْ يُكَاتِلْ فِي تَبِيلِ اللَّهِ فَيُكْتَلْ أَوْ يَغْلِئِ فَسَوْتَيْهِ أَلُغًا عَظِمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُشْتَبْعَثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ وَمَا لَكُمْ لَا تُكَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَةِ وَمَنَّ الْرِجَالِ وَالْمِتَاهِ وَالْوِزَالِ الَّذِينَ يَقُورُونَ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القوية الضاري أهلها واجعل لنا من لدنك statistكّو وليا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القوية الضاري أهلها واجعل لنا من لدي واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل, لدنك واجعل لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطهور والذين تفوهوا يقاتلون في سبيل الطهور فقاتلوا أوياء الشياخان فقاتلوا إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ألم تر إلى الذي نصِل لهم وَاِذْ يَعْقِلُونَ وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فلما كُتِبَ عليهم الْقِتَالُ فَلَمَّا كُتِدَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِي�적ُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَا تَخَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَسَدَّ خَشِيَةِ فَلَمَّا عَلَيْهِمُ إِذَا تريق مِنْهُمْ اللَّهِ أَوْ أَسَدَّ خَشِيَةِ وقالوا ربنا لما كسبت علينا القتال لولا أغفرتنا إلى أجل قريب ربنا علينا قل متاع الدنيا قليل و الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلم فتيلة. قل متاع ع الدنيا قليل و الآخرة خير لمن استقى ولا تظلم فتيلة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة وَإِنْ تطرهم حَسَنَةٌ يقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تطرهم حَسَنَةٌ يقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وإن تصلهم سرئة يقول هذه من ذكي قل كل من عند الله, قل كل من عند الله فما لها القوم لا يكادون يفكرون فهون حديثا، فما لي أن هملا صومنا كذونة، حديثا. ما أقضت من حسنة فن الله، ما أصودت حسنة فن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما من سيئة وأرسلناك من رسولا, وأرسلناك للناس رسولا وكفى ٱللَّهِ شهيدا وَكَفَى بالله شهيدا من يطع فقد أقع ٱللَّهِ حَكِيمًا مَن يُطْرِدْ وَسُولًا فَقَدْ أَقَامَ ٱللَّهُ لَن يُطْرَدْ وَسُولٌ وَمَن تولى فَمَا أرسلناك عليهم حفيظا ومن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا عليه لَهُ ويقولون ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ برزوا من عندك بيت أَعْلَمُ منهم غير وَيَقُولُونَ تقول فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ مَا يبيتون ويقولوا نقاط تأجاب رجو من عندك بيّة طائفة منهم غير الذي تقول والضعب يبسو ما ينزلتون فأعرض عنهم على الله فَأَيْنَ مَا كُنْتَ على الله وكفى بالله وكيلا وَكَفَى بالله وكيلا أفلا يتدبرون, القرآن أفلا يتدبرون القرآن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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبقونه منهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبقونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا اتبعتم الشيطان إلا قليلا فخاتر في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فخاتر في سبيل الله لا تتلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكفت الذين كفروا المؤمنين عشى الله أن يقف بأسا الذين وَاللَّهُ أجد وأجد والله أشد بأسا وأشد وَاللَّهُ والله أشد من يشفع شَفَاعَةً حسنة يَكُنْ له نَصِيبٌ منها ومن يشفع شفاعة سيئتين يكن له كسل يكن له كسل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وكان الله على كل شيء مبيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وَإِذَا وإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ذوقا ان الله كان على كل شيء ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ولا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله لا إله إلا هو ولا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَAFِكِينَ фِيأَتَيْنِ وَاللَّهُ أَضْكَتَهُمْ بِمَا كَسَبُوا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِكِينَ فِيئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَضْكَتَهُمْ أ تريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أ تريدون أن تهدو من أضل الله؟ ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يضل الله فلن وجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فلا حتى في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدت. وَمَا هُمْ وَلَا يَتَّخِذُونَ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا فَعِنْدَنَا لَوْ تَخُذُوهُمْ وَقَتَلُوهُمْ حَيًّا وَادَّعَوْا أَنَّهُمْ وَلَيَحْبِسُونَ مِنْهُمْ أَدَيْنًا وَلَا نصيرا إلا الذين يطيرون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حضر صدورهم أن يقاتلوكم إلا الذين يطيرون إلى قوم بينكم وبينهم أو حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم يقاتلوا قومهم أو ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وَأَلْقَوْا إليكم السَّلَمَ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فإن فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما أغذوا إلى الفتنة أوكسوا فيها ستجدون آخرين يريدون أن قومهم كلما لن جنته في صوفها، فإن لم يعتذرواكم ويلقو إليكم السلام ويكفوا أيديهم، فخذوهم وقتلوهم حيث تكفتمهم. فإن لم ويقفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تفهتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وأولئكم جعلنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا كان أن مؤمناً إلا خطا ومن قتل مؤمنا فكفاه فتحرير رقبه وميت سلمته الى اهله الا ان يصدقوا ومن قتل مؤمنا الخطا فستتحير ودية تهلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير مؤمنة وعجوه لكم وهو مؤمن فتحرير وقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم إيثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير وقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم في شاق تدية مسلمة إلى أهله وتحريم وقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله فَمَنْ لَنْ يَجِرِ فَقِيَاهُ شَهْرًا مُتَتَابِعًا كَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيضا الذين آمنوا سبيل الله فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إذا في سبيل الله فتبينوا. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ترتغون عرض الحياة الدنيا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ترتغون عرض الحياة تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغام كثيرة. عرض الله مغاني كثيرة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا كَذَلِكَ الله كان قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ما لَا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يستوي القائدون من المؤمنين ويرؤون الضغر والمجاهدون في سبيل الله بأبوالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة أفضل الله المجاهدين بألوالهم وأنفسهم على الخائفين درجة وكلا وعد الله وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومقبرته ورحمه. درجات هُوَ مَنْحُهُ وَرَحْمَتُهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ فَقَالُوا كَمْ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَقُولُونَ قَالُوا قالوا, الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلا المستضعتين من الرجال والنساء لا يصيون حيلة ولا يهذون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يغفر عنهم, عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وكان الله عصورا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرفه الموت فقد وقع اجره على الله ومن يخرج من بيته وَاَجْرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَاصُولُهُمْ نَحْدِ الْعَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ الله غفورا رحيما وَإِذَا ضررتم فِي الْأَرْضِ فليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خفتم أَن يفتنكم الَّذِينَ كفروا وَإِذَا ضُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ دخلوا من الصرات إنهم أن يفنون أن الذين دخلوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إن وَإِذَا كنت فيهم فأقمت لهم الصَّلَاةَ فلتكم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وَإِذَا كُنْتَ فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكم وليأخذوا أسلحتهم فإذا تجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فإذا تجدوا فليكونوا ارَوا <تصفيق> قُوَّتَ لِقاءِ بَتُنْ كُفْرًا يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك يُصَلُّونَ مَعَكَ وَيَحْفِظُونَ حِزْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ بَلْ مَعَكَ حِزْرَهُمْ ودى الذين كَفَوُوا لَوْ تَغْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَأَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةٌ وَأَذَلَّ الَّذِينَ كفروا لَوْ تَغْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ عَلَيْكُمْ قيلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ولا جناح عليكم كان لكم أبا من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسرحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا نُصَاعِدُ كِتَابِنَا جَدِيدٌ إِنَّ الصَّلَاةَ فَذَكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قُمَ أَنَّتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا قُمَ أَنَّتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ولا تكانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ارتغاء القوم ولا تهنوا في ارتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون إن فإنهم كما من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ وَلِيًّا حَفِيِمَا وَكَانَ اللَّهُ وَلِيًّا حَفِيِمَا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك ولا تكن للخائن خطيما واستغفر الله ولا تكن للخائن خطيما واستغفر الله إِنَّ الله كان غفور الرحيم. الله كان غفور الرحيم. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. ولا إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستحقون من الناس ولا يستحقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. من, من الله وهو معهم إذ ما لا يرضى من القول. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا وَكَانَ رَبُّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ أنْتُم مَأُولَا عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدنيا إن عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه أم من يكون عليهم وكيلا ومن يكون علي وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم فَسَبِّحْ الله رَبِّكَ وَكُن مِّنَ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن فَإِنَّمَا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَظْلِمْ لِبَرِيءٍ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ومن يكفي خطيئة أو إثما ثم يومني بريئا فقد احتمل مهدانا وإثما ولولا فضل الله عليك الرحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ولولا فضل الله عليك رحمته لهم فسنين أن يضلوك وما إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضلون إلا وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بد صدقه او معروف او اصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجوار إلا من أمر بصدقة أو معروف أو بصداح زين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يَفْعَلْ ذلك إِذْ غُضُضَ الله فَتُفْلِحُ فِيهِ أَجْرُ عظيما ومن يُشَاقِقُ الرسول من بعد ما تبين لَهُ الْبُدَاءُ يتبع غير سبيل المؤمنين ما تولى ونصره جهنم ومن يشابه الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا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 بالله فقد ظل ضل ضلالا بعيدا وَلَنْ يُشْرِكْ فَقَدْ ظَلَّ ضل ضَلَالا بعيدا إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَافًا وان يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا إن يدعون من دونه إلا إلا سوى إن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله <التجه> لعنه الله وقال استخدنا من عبادك نصيبا مفقودا وَلَا ظُلْمًا لَّهُمْ وَلَا مَنًّا يَنهَوْنَ وَلَا, ولا فليغيرن خلق الله هُ وَلَآم غن نوم سَن رتفٌ نآذأَعَ وَلَ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خزر خسرانا مبينا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا غرورا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار القالدين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها فيها أبدا وعد الله وحوله نبياً ووعد الله حقاً ووعد الله حقا ومن أصدق من الله سيله ومن أصدق من الله سيله ليس لأمانئكم ولا أمانئ أهل الكتاب. ليس لأمانئكم ولا أمانئ أهل الكتاب. من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد له من وليا ولا نصيرا لن يعملت أن يجذبه ولا يجد له من الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو ذٰلِكَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَهَنًا سَيَخْرُونَ الْجَنَّةَ عَرْنُونًا نَصِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ومن أحكم دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مهمة إبغاهيم حنيفا واتخذ الله إبغاهيم ولله ما, في وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا, وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في, ويستفتونك في النساء قل الله يبتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا هنما كتب لهم قل الله يكتيكم في إن وما يسلى عليكم في الكتاب يتامى النساء للذات لا تؤتون هنما كتب لهم التي لا ت... هن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان الترغبين لا تأتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن وال. والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وما من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أَوْ إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزاً أو فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس, الشهر وأحضرت الأنفس الشهر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 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصوا ولن أن بين النساء فلا تميل كل الميل فتضعها كالمعلقة. فلا تميل كل الميل فتضعها كالمعلقة. وإن تصلح وتستكو فإن الله كان غفورا رحيما وإن تصلح وتستكو فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وإن وكان الله واسع حكيما وكن في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض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 وَإِن تَسْفُو فَإِنَّ لله ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غنيا حميدا وَكَانَ اللَّهُ في السماوات وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي, السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وَكَفَى اللَّهُ نَصِيرًا إِن الناس يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ, ويأتي أيها الناس ويأتي وكان الله على ذلك يَشَأْ وَكَانَ اللَّهُ قَدِيرًا 118. وكان الله على ذاته قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا ولو بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أنفسكم أو فآمنوا كونوا قوانين بالكشف شهداء لله ولو على أنفسكم أولواليين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما الله فلا أَمِنَ الهوى فَلَهُ بَأْسٌ وَشَدِيدُ الْعَذَابِ تَرَاهُ تعرضوا الْهَوَى أَن كان بما تعملون الْهَوَى وَإِن أَوْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ وَإِنْ تَلُؤُوا أَوْ تُرِهُ فَإِنَّ الله كان مَا تعملون خَيْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نزل عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا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 ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كسرا لم يكن لهم له ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافسين بأن لهم عذابا أليما بشر المنافسين بأن لهم عذابا أليما الذين يستخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الذين يستخذون الكافرين أولياء ايرتقون عندهم العزه فان العزه لله جميعا العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يفضر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره وقد نزل عليكم في الكتاب أن سمعتم الله تهدروا بها ألا تقودوا معهم حتى فِي في حبيث غيره إِنَّكُمْ إنكم مِثْلُهُمْ مثلهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافسين والكافرين في جهنم جميعا فَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا <تصفيق> الذين يترضطون بكم فإن كان لكم فك من الله قالوا ألم لكم معكم وإن كان وَإِن كَانَ للكافرين نصيب قَالُوا أَلَم نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ لِالْكَافِرِينَ نَصِيبُ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ مِنَ فالله يحكم بينكم يوم الله يحكم بينكم يوم القيامة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو قادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسالا المنافقين الله وهو قادعهم قاموا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَلَاً يُرَاءُونَ الناس وَلَا يذكرون اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَلَاً يُرَاءُونَ وَلَا اللَّهَ مذرذبين بين ذلك لا إله تجده له سبيلا، وَمَنْ يُغْفِرَ لَهُ, فلن له سبيلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتخذوا الكافرين اتُريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا المنافقين في الدرك من النار ولن تجد لهم نصيرا المنافقين في الدرك من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وتصوموا بالله دينهم لله فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَتَصَمُّوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَهُوَ الْمُؤْمِنِينَ وتوب يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وتوب يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لا يفعل وآمنت وكان الله شاكرا علما شاكر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلت لا يحب الله الجهر بالسوء الْقَوْلُ إِذَا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا مِنْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عفوا <تصفيق> <تصفيق> <إنت> إن تريدوا خيرا أو أَمْ أو تعفوا عن سوء إن فإن الله كان أفوا كبيرا إن الذين يذكرون بالله ورسله ويريدون أن يبرقوا بين الله ورسله ويقولون يذكرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونذكر ببعض ويريدون أن يستخذوا بين ذلك سبيلا ونفكر ببعض ونريدون أن يتخذوا بين ذلك تليلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا للكافرين عذابا مئينا وأعتدنا للكافرين عذابا مئينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم والذين عَامَلُوا بِاللَّهِ وَابْتُرِهِ وَلَنْ مُتَرِّقُوا بَيْنَا عَلِيمٌ مِنْ مِنْ أُولَادِ فَجَوْتَ مُؤْتِيهِمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غفورا رحيما يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ يَسْأَلُكَ الَّذِينَ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جمره فاخذتهم صاعقه بظلمهم فقد ثم اتخذوا ليلا بعد ما البينات فاعفونا عن ذلك ثم اتخذوا ليلا بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم مكور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب شجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ورفعنا فوقه مكور بميثاق وقلنا له ذا شنتنا ما لهم لا تعقوا بالذل نقضهم ميثاقهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فبنا نقضي ميتاكا وقتلهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم بل صدق الله, الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم مفتن عظيما ولحفرهم وقولهم على مريم مهدانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوه ولكن سبه لهم لا قتلنا المسيحا نترنا مريم رسول الله ولا قتلوا وما قلبوا ولا شيء سبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك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 الله إليه وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا أَشَدَّ وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إذا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حظمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا سبيل الله كثيرا وأخذهم الذبى وقرنوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباق وأخذهم الذبى وقرنوا عنه وأعثرنا للكافرين, للكافرين منهم عذابا أليما لكن الواتحون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل منه لا يجب وعكسون بالليل والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل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 119. أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وسليمان وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمَعُوا ويعحوب والأسدات وإيشاء وألوب ويونس وهاغون وسليل وآتينا داود زبورا وآتينا داود زبورا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 وَنَنَزَّلْنَا الله موسى مَاءً رسلا مبشرين ومنذرين وَحَبَّ يكون للناس على الله طَلْعٌ بعد الرسل لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ وكان الله, وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما انزل اليك لا أنزله بعلمه انزلوا بعلمه والملائكه يشهدون والملائكة يشهدون شهيدا وكفى بالله شهيدا إن الذين كفوا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ضلالا بعيدا. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إن الذين وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحكم من ربكم فامنوا خيرا لكم. يا أيها الناس جاءكم لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق يا الكتاب في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقا إلى مريم ورث من إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمة ألقا إلى مريم ورث فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انتهوا خيرا لكم, انتهو خيرا لكم إنما الله إله واحد إله واحد سبحانه أي يكون له ولد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله, وكيلا وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون فلنته أن يكون عبدا لله وعلى الملابكة المطرقون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحصرهم إليه جميعا ومن يستنكف عن يحسرون إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيوفتهم أدورهم ويزيدهم من فضله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَبُوا أَن تَتْبَوَّفَ يُعْذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِلْيَوْمَ وَلَا نَصِيرًا الذين اشتنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا ألم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم إليكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمَنُوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة فسيدخلهم في رحمة منه وقضر ويهديه إليه في منه إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله يستفسونك قول الله في إن امرؤ عليك ليس له ولد وهو يرثها الا لم يكن لها ولد فهو يرقا الا لم يكن لها ولد فلهما فضلتا مما ترى نتين كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين كانوا لا تلبس حظ الأنبيين يبين الله لكم أن تضلوا يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله بكل شَيْءٍ النار